إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت نستغفرك اللهم من جميع الذنوب ونتوب إليك لا ملجأ ولا من منك إلا إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحون به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا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 اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف اللهم انك عفو تحب العفو فاعف اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما اخخرنا وما اسررنا وما أعلنا وما انت عالم به من أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اجعلنا ممن يحظى بأجر ليلة القدر اللهم اجعلنا ممن يحظى بأجر ليلة القدر اللهم اجعلنا من يحظى بأجر ليلة القدر اللهم إننا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بنيته ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قلله عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قلله عند بنيته صبرنا فلم يخذنا ويا من رعانا على الخطايا عاكفين فلم يفضحنا ويا من رانا على الخطايا عاكفين فلم يفضحنا ويا من رانا على الخطايا عاكفين فلم يفضحنا يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى يا كريم الصفح يا عظيم المن يا أرحم الراحمين نسألك ألا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين اللهم اعطق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ودرجاتنا وأزواجنا من النار اللهم اعطقنا من النار اللهم اعطقنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن إذا دعاك أجبت وإذا سالت أعطيت وإذا توكل عليك كفيت وإلا دارك دار السلام أدنيك اللهم إنا نسألك الفوز بالقضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ونعود بك من سخطك والنار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا الا هديته ولا مؤمنا إلا ثبتته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما الا قصمته ولا ظالما الا قصمته, ظالماً إلا قصمته اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك